الإبدال أحرف الابدال هذا موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يوراف مثلك القلائد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 وو وياء إِثْرَ كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وَوَنْ اصر ما لم يكن لفظا اثم فذاك ياء مطلقا جاوى ام ونحوه وجهين في ثانيه أم ويا أن طلب ألفا كسرت لا أو يا تصغير بواو ذف في آخر أو قبلة التأنيف أو زيادة فعلى مذا ايضا رأو في مصدر متل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعلا أو سكن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 ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما وواو نثر الضم رد اليا متى الفي لام فعل نوم قبل تا كتائبان من رماك مقدره كذا إذا كسبعان صيره وان تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا